بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صلي وصلي مبارك على سيدنا محمد النبي الهوية وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحن نقبل الله بآيات اللباتان إيسيدين إلى آيات عفارتان سورة غافل درس جهر القصد الله وحود ولا قد ارسلنا وان دري موسى موسى باياتنا بالدري ايات هي عد عدى وسولان حج مبين نوح الى فرعون وبعن ادري وهامان وقارون فقالوا صدخ ان يوحي راسني و هذا كان ساحر و كذابنا كذاب و وليب فلما جاءهم موسى مركو وليب ايق بالحق دبتي مركو من, من عندنا اجت يده كلا قالوا حي دين امر حسب اقتلوا الدلة لايا يا أبناء الذين كوي آمنوا من مع موسى ومع إسحاق باقي على النساء ثم معنا وحور ربعه فرعون صدق قبيالا قبيل قبيال قبيل بوحكمكم كنيه مركب وحور ربعه أنت قوم الله دباه إن مو صواب نقدر سيداهم وما كيدوا الخافرين قالا ذا خيانة ذي ذي دب خذوا ما إلا في ضلال بلاش موي قال فرعون وفرعون وحيرني ذروني إداي أقتل أن دله موسى موسى ولي ربه خبيجي بالهبر يع إني أنا أخافه عن كبقياه أن يبدل دينكم دينتين إنه بدله أو أن يظهر أو في الأرض الفساد في العون كان فرعون في فرعون من ذرة في عون بعد دينين قليه أضحك وانيه مركم مركولي هاي إن الدلان ربا ووتشي هذا إنه إلا هيوه دبلوها يو وقال مساوحوه إني أناه kutwaan magan galay rabi shabigay i wa rabi kum idin ka rabay min kulli mutakabbir ku kibriyani a kulli wa la yu'minu ahfuma ayyam alhisab qala ar-rajul fir'aun hadha al-kisi marku halka ku joogsaday qala ar-rajul nim bayrihi mu'minun aw mu'mina aw min aali fir'auna fir'aun qara badisa nikas soo yagfumu qarinaya iimaanuu iimaankiisa qarinaya ataqtuluna أن يقول بأن يقول إنه جري كل ما ضد لسان ربي الله هو والبنت أوحدير وغداكم حيدين لين في البيانات عجوا على عضو عض شاك كتيرن بالربكم ربكم حيدين جميل وياك هدوية كاذبا بين الله هدوية هاي فعليه سجل دش سكيبه تاع سجل بيسا يعني عقلك هني ما ينن بين الله إلا قط حسقاته للدي له وياك هدوية صادق ارسل لنا ياك الصادق ارسل له بعد الذي قارك يعيدوا كويدين بلغالي معناه وحوك وضه الدوب بينالي هاي دين دلته حقلك وبمجر شواب النبنا لهم بنتي سعدة هاي الدوشون شيجين صوكماتلا الجشان ما إن الله لا لا يهدي مهنا اليوم من أحد هو يسوق من كاموم من كه وحاله ee oo ka araray masar tiis digay ma kaasu wax ku kale marka reeqibdi kaliya waxa ka rumay gabadhii fircun qabay ee aasiya ahayd yeniga hore barigi muuse u soo diray iyakan labada saddexdaas wax muslimka muhammad ku ya <tiedot>, anan intu dabar ka saaro isagii qabtay buu marka suu'da marka, rjula, allah, marka abu sadiqi, ninkah ninkah si إن كان هادوب بين <تصفيق> علي هي، تبين تيشو يسكون بجد بكون نقطة، إذا كان واحد بجد لكن وحمة شيء الله، الله سبحانه وتعالى قفل عون وكلاء، أو مسرفوك ما هو، تاسمه شيء تال، وحقه كان مجيء على ديك كل الناس يقبل إسرائيل يصيرن لقوم ديك و دليل لها ما يعيثها شمعان باليرا حزقي باليرا ما قاعد يبدا لكن على كل حال و هو هاندي ريقب دي ابوه وغادر رجلو ني بايري مؤمن من آل فرعون قرابة با با يمان كيسا. فرعون قرابديسا المقادير بها يبالليهي كاسو يغسمو قارينها يمانه ايماني كيسه فرعون و ددكيسا كا قارين و هو نكاس يني تقتلون موحد ليس رجلا ان يقول بان يقول إنه يدري كليا ما ادل rabi rabi ga allah way inu yid kaliyami da allah wal alqad jaakum idin limid bil bayinat hujuj aladum rabbikum rabbikum kahat way kadu kaadiban baina al kaba sulqat way ayu ayi umajeede qoladanu ugu yardhwanaya oo sidii nin meef fujoguna iska dhigeynin nin iyaga wax la rabo iska dhigaya wani kaani hadduu baynaale yahay fa alayhi dush shib وين يكوسادي قرو ليه حدو يحيي بسبب مخايدنا بعد الذي في قال كي يعدكم ويدين بلن قال معنى نكن كلاوبسدو عقليه فكرته كاين مايصو نين بيناله لكن ادو شيكي بل ما خوبسانو ان وخدم ري يما دوبي الله الا يهدي ما هنو نيو تهر جوقتا من أحد هو يسو مسرف حد بقى. كذاب Ofi markuheri kaagado. Hakbenin markuheri dipdanbe. Dipdanbe. Löheli mai. Dipdanbe. Mahanonai. Ja kaamme tolkaajamme. Ja kaamme huuleja ja ja Ja onko onko onko onko onko onko onko onko onko onko onko onko onko onko onko onko onko ان جاء انا هدوي انه يما تعريا قال فرعون و ما اريكم اذا ما راينا يلو الى ما ما ارى وما هنون إلا سبيل الرشاد صوابك ودتي أن سده ان امسنا هسه ان هين قومه فرعون و النار نار تكون اودينها قومك راعين wuxuu riin kii muuminka ahaa wartaalkayow warnimayow hadalkii ga degaysto oo boqortooyadii innaga haysana maanta dulka innaga xukunna waradii dhibaato iyo baasiga ciqaabka alle inoo yimaado gargaari fircoon ku jawaabay war sida aniga ila tahaysaa anahayna ilaa maqmana sida ila tahoon baan idinkana idin ku hoggaamin idin kunu hoggaamin mahayee sida ku wa wara nege caabidu rubi baan hay waligi ma dhayn ana rabbakumul ala barka ayu yidha rabbakum rabb maanaadu waxa waykii waxtareey markii inuu na waxtareey inuu ogihiin in waxani ku soo dareey ya qawmi qoomkayo lakumul mulkul yawma وقال في الأرض الذين يسوحلوننا إذن دمع كارين فمن ينصرنا يا إنا وقرقان من بأس الله ألا عذاب كيسا إن جاءنا هدو إنا ويمادوه قال فرعون وحد ما أريكم إذن ما أركو إذن ما رأيينا إلا ما قمنا إلا ما للنفس إذن وحان أو أركو الله وما أريكم إذن كمانا هنوننا إلا سبيل وقال الذي آمن الرمي يا قوم تلك إني أنا وأخاف عليكم جشينا وحنو قبقي مثل يوم الحزامي إسماعيل سقي قالا داهه هراء مثال كذو كلام إذن كيا مثل الدب قوم النوح النوح قوم كيشداقن كيشبان إذن كيا كي بناء يو عادن وثمود ثمود والذين الذين كون بعدهم كذب به أقوم شعبي كوا ولا كوا سكلا إذن كيا كي بناء ومن الله الله نماه يريدك الدنيا ظلم ظلم للرذاء ظلم ظلمه وحد يهم والله يأو كار الله يحي wartoolkayo wariimo dhibaatooyinka waa goor loo ciisitaa idin ka yaabanahay sida qoomkii nuxlo loogalay sida reecaad loogalay sida reesamood loogalay ismahaysigii gaalada ka dambeeyay sidaa loogalay kuwaana wuxuu ku ciqaabay alla ma dulmiin ee aadabay mooteyo kuwa alla ma dulmiin aadabay mooteyo ku ciqaabay alla subhana wa ta'ala oo saasani idin ka yaabanahay boo aadbu ilaan u dignoon u yaadno wa sida lay naga rabo dadko in masjidka ku soo xareeyna oo quraanka baro aynu la dhex socono daacwada qaluhu wuxuu leeyahay alladiki aamanatu may ya qaum tolkayo inni anigu akhaafu alekum dushina waxaan uga baqi mithla yawmi يؤول الذين أكون من بعدي مقدمي ولا هو حسن الله ألا أنا معها يريد كيدون يظلم الظلمين للعباد وادومت الدنب أين قربسان الله ما يكوون الدنب كي قربسان بالله عقاب ويا قومي تلك يوم إني أخاف عليكم تشي يوم التنادي ما لنت الله يصرنا يو. يوم يوم ما لنت أولون مدبرين ما لكم إذا الناسوناني من الله إلا حجز من عاصمين واحد كهيل عليا مشرم ما أنتها يوم اتناتكو حوي يوم رك قيام ذل طور النار و يسال الصواد دقو يجي ملاك صداق وحيلة ذا يدك يلون ورمالتااس <سؤال> ساي دیکایابنایبو مالیتین تھا اگا وح کدیدان بیلاد وبحثتا لا ودیناه ومالت قیمه لا تاگین وینقوم تولکیو انی انوغه اخافو وحان اوغه بقیا علیکم دشینا یوم تناد مالینتا اسودواق املائک اسودواق ايل نار کو اسودواق ای وح وليبه من الله حق سمي العاصمة واحدة كإلالية ومن يضلل لله قفك الله من أيوه شهدان قاتو فما له مسؤول من هذه قفك إلهي حنون وحكمه شهدان قاتو ومن يضلل لله فما له مسؤول من, من هذه وحنونية ما له القفكات ولقد جاءكم يوسف بايدين من قبل هر بالبينات حجويا عن عدو إيدين ليم في يوم، فما زلتم كما إذا نزول في شك شك مما كياءت كشك جاءكم يوسف إيدين ليم به شيرا حتى إذا هلك مركوا إلى كسامورن قلت محاذي رعدين لا يبعث الله الله صوبح الماء من بعده الدبدر رسولا رسول صوبح الماء كذلك السداس يضل الله أم الله أملا مياه من أحد هو يسوق مسرف الحاد قد بين مرتابا وشكيلة هذا الكنجايري ومن ألف فرع بايري علمت علمت بدساس إليه مو سيرين ولا ليه مركوا حياء إنه مو و هذا الكلام وموسى مو مكمل كود دعوة دي كل ده حوالين إنه موسى لإن تأكل صار ده حضرين ويوسف رأى قبل يوم يوسف أيوم يسوع نكى إن تا الشام لعافتوه باي وحاجل لجاي وزيد كذا وزيد كمالية دواها زيد كمالية دو دولة هذا رسول بوها الله ذريبوها يوسف بن يعقوب بن إسحاق يوسف بأيديه من واقع شكلنا سائر ساق ملكو هالعكس من وحاتنا دب دم الرسول أصابها سنو وعدا أي ما انقف كان موسى وكيا حد جد هذا لكم وحايدي نبي لهم موسى يدي بعدي ولقد جاءكم وحائدين جم يوسف من قبل هربوا إذين جم بالبينات عجائن عد عض عد إذين ليمن وزلكي فما زلتم كما إذان في شك شك مما كيات شك شكي, شكي جاءكم به وإذن ليمن حتى إذا هلك مركو الانتائي قلتم وحاطل أهدين في غضي يوم لن الله الله صوبي ما من بعده دبدي رسولك رسول صوبي حلمها كذلك السداء قلهم سنتهين يوجد لله الله الله قلهم يا الله وقدره منحد هو يسوي حد قدبئه مرتابا وشكيلا وان قل ينم مبتدئ سوقدر يا ان كاوره سفين مرتابن توا الذين كوي يجادلون كمر ما في آيات الله الهي ايدي سيكمرو وحن حق مهبيلين بخير حجل سلان حجلاان كا سلان كاس اتاهم ويمن كبورا دود دا ي حقديداس وي وين ساي مقسن عدا اان فاعل كدو وا دودو انقوليس خبره هو دود كا ي مجادلاتا ساوين عند الله الاغسيسا مقتن عدا اهان ويو عند الذين كوي اكتر اامنوا كذلك سدا قلبينا لو دبولاي الله الله قدبلا على كل قلب متكبر كوكبيراني قلبي جبارين ونحري سلاوه جباركه وخا لا يدي وانا نحري سلاوه روح لبقف marku bilaash ku dilo wa jabaarid نقف سيد حاجج بن يوسف أكله وسيرك قاشان دقيقة بن أمية نك وودل بن نابوها إنت لو جايا أدونك إلى لح بقول أو كن أو مسلم ودله بدي العراق لو بدله يا عراق يا كذا إني أرى فروس أنا ينعت وأنا خادفها وحنركع ما رح يبص anigu nabwaan ninka gurani waa anigu markaas intu saafsi labaxay buurka ka wadan koray 600 oo kun buudiley ninka loo leeyahay aqba abu muslimna ila wuxuu مصرف مرتابك كُدّعوضة دينة إلهي كُهر يماذا وكُوه بغير سلطان إلهي هو عليه الذين كُوهوا وي يجادلون كُمّر في آيات الله إلهي آيادا كُهر يماذا بغير سلطان حجل آن حجل سؤاتهم أجمد سلطان كان سؤاتهم كبرة وحاوين هو دودة ساوين بعض الناس يقولون أنه مغتل على عند الله ألا كثيسي وعند الذين كوي عمنون كذلك سداس الله كذلك سدا يطبع الله الله قد بولا مدبعه الله الله قد بولا على كل قلبي متكبر كل قلبي جبار أو مدح هذا قناريس العوا هذا وحينا لي من علماء وآياته فربذا وقرآن كمذا هذا آياته القرآن با وحن wi nala jooga jigjigo ina la joogaa aayatan muquraan baa wadad ka sheecada sheekta aayatan muquraan baa taa maxaa laga sheeg tabadeeda billaabey waxa ay shubaya wagaal faruun wuxuu u jawaabti ya amanu amanu ibn wayna anugna wali baladun waxaan umbalaynaya kaadiban beenaale inu yahay wookalaasi zaaziyina loogu qurxiil furcun soo cawelki si xumaa ee xaqdiidada laba la siqman wali ba wasudda waxaa laga horjoogsaday oo laga ooday ani sarxiga waxaa laga لو doobada chaajuurka كلينا أول la أول دبي la dubey yaalaga عربت daadde arabsii way naxbaan jireen dadka muslimka ah daad chaajuur leedey dubey way naxbaan jireen oo maadaama fir'aawn ka dhisay bayndihiin way iska deen jireen chaajuurii dibburi bal inta samad wadooyinkeda tago an ilaahi muusa soo eegay marka fir'aawn wuxuu ka yaabay inuu muusa ilaahu qiraayo yaabay ya fir'awn ba ilaah qira ya la dhin aan isaga ahayn uu kaga hortagey warba beela ka la oo muusee gurigiisa ku kooda u leeyahay warnabi bana iraac wuxuu u dili waay ugu dhinka waay wal qaitu aleikum kale waxa u kale faraha sheewul bid difaac buliye bilahi muuse markaa wuxuu ka yaabay farxoon in la yiraahdo ilaahu qira muuse ilaahu muuse leeyay markaas uu ruurwa beenaalay ila tahay wuxuu kaadiyay muuse qaal farxoon wuxuu yiri yaa hamaano hamaano ibn liid is sarxad daardhe إله إله موسى موسى إلهي سان صائغو وإني أنا أقول لأذن هو حبا أملاين كذب من بينه إنه وكذلك السذاع يا زوجين اللوجو لفرعون سوء عمل عمل كيسحمة قف كسر الضلال عمل كيساس لقم ويس لقمه ويسلقهم من يهين شيء با باء قرحيين كذلك السذاع يا زوجين اللوجو قرحيين لفرعون سوء عمل عمل كيسحمة وسود وحالة قاضي عن سبيل ودد حقه هيد وما فرعون خيانة ديسي لجرسي سماها إلا في تباب الخسارة معي وخساره ممكن كده، واللي جب خساره بفرعون التاجين، واللي يقول وقوله سطلابه وفرعون كقوله سلام عليك، الدون كخلق قدرت كقولنا ركولنا ونقدنا يدرسك الضبع إنه شجلي وقال الذي كيوحي لآمن المؤمنين يا قوم قوم كيئت بالعوني صراع أهدكم بحني دكوها كامل سبيل الرشاد ضد صوابك أهيت يا قوم تولك إنما هذه تنال حياته إن الله يهدد شوكتان وإن الأخيرة تأخيرنا هي الدار القراري والدار تصنعان تقلق قوين عقود النكيموم كها وارثلك يوم وارثلك يوم يصرع وضد حقه إذا أنا هيسافر عن وضد حق ما هي ولي ما يهوي صرع ونرجع نفرعون ولا الدنيا ولا وحيره وحليسكو هليه ما اخرها دارتها لو واري دونا ولا خيرا انه طبعا ولي وكاري لا ي قال الذي كيه وجوده امنه شمهي يا قوم تلكوا تتبعوني اسو راع ادمكم اني دين يا قوم يا حدكم اني سبيل الرشاد وداد الثواب كا يا قوم تلكو يوم إنما هذه تن الحياه ونلشه الدنيا ايه غابان متاع راخير قليل و وين الاخره تاخرنا هي دار القراري سجنا انت دارتدي وي واتي ان دب من عمل السيئات الله ما هذا الكل له هذا هادلكيسي وين اسو دوخلو ويمان دونا انت هره كدا من عمل قفكي عمل فلا سيئة حمان فلا يجزى لغا المرين المارين ما يالا مثلها ايدي ان مويه لو الله بماي ومن عمل قفكي عمل فلاح صالحا عمل وناكسا ومن ذكر قف له او اسا امددقه هو هو مؤمن مؤمنا فلا يكوسي يدخلوا الجنة جنة دي قلية الله سبحانه وتعالى فضل جيس كل جد بالجاء أبى المرين قفكي خير سمايانا والله الله أبي الله الله أبي أو خير نكي وقسط خير أو أن سماينين توارح سنا اللو قري خير نتوقسط سمايانا إنت أقول يلا تدوبك ولا جرب الله سي أن نكي وقسط سماينين وحب سيعنيك أن تقول قصة سميّنة كلي يد مال الله غريبة نقول هل كلي ياله نكو لاب لاب ككفر ببطاي نكذب بجيسه هل كم تكيب اللقري يضع كفر ببطاي وإحلى للهبي من عمل قفهي عمل فلا سيئة حمّان فلا يجذل جا أبا المرين ما إلا مثلها يديه كلامه الله بماي هذا لجأنا فينا دم واحدي لجأنا فاسورة جل ومن عمى القف كي عمى فلسالح عن علمنا أكسن ومن ذكرين لا ونسعد دقي من ذكرنا ونساء بعشر عالك جزيم قبله يرقو ويسميه حق بني آدم لم يكسمه حق عباده إيمانه يضع عليه كسميه مال والبوي كسميه ما كلا دوان ما شقداوكالدول نرسلكي ويناب الرجال الصرايا الرجال قوامون على النساء وين يشجوا هؤنك معمولان وهؤنك قريقود تشجعون عروت هذا ثربي يساع الرجال قصوا شقي سيدت ما شافت إذا إنه قانس ما حد به من, من عمل عسيات فلا مثلها ومن عمل قف عمل فلا صالح عمل وناس ومن ذكر لبؤو النساء ما مؤمن مؤمن ولا سأشد يا فؤلاءكواس يدخلون الجنه الجنة الغلياء داعدود حساب ملك حساب ما لا يقيران وحا 12 الى 700 قر الى وحونه الا يحيى يدخلون الجنه جنات الغلياء يرزقون وحال فيها جنات لحدهه بغير حساب حساب الان جنات وحل وهي بكيل وحل وهي يدعون فيها بكل فاكهه سبحان الله والحمد لله دلبكود وهي جيدك مريحي سواه ايمان ماشي cimbirtii oo duban oo solon bawo iman isagoo meejisay jago biyihiigoo meejisay jago uso gali waxa la wuxuu doono helay